بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروة شرا يره